قلنا لمن يرى أصول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليه أئمة المسلمين وعلى المتكين انتهى الحديث رواه المسلمين هذا الحديث أصل الجامعة ومن جوان عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله رواهه تنير جدا جديد وليس من أم في رواية الحديث يبنى بأبي ربايا ويدور الغالي أن يبتني باسم والدي من أولاده أو باسم بنت من بناته ولا عدد أن من كان أبكارت أولاده بنات يحتني ببنية البنت غالباً وقد يحتني الرجل ولم ينجق له كان يكون صغير سن أو تزوج ولم ينجق يصح أن تكون له بني أنه صغير السلم دليله قول عليه الصلاة والسلام لصحبي جميل كان صغير السلم طفل يلعب مع طائف اسمه من الوليد نعم طائف صغير كده بالأبناء كده من ضرور أحمد فالطائف تلوه بالعبي كده زي أوسكوك ما؟ فبقى الطفل عليه أوسكوك بينهم بينوا صلاة ومحبوا بالعبي كده مطير على فردت فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا قدر رميك ماذا بتعنى ربيك فالرسول كان يبطل في الصغير لأبي رميك ده بالنسبة لكسية دولة قد يتزوج منسان وليمجك ويكتني أيضا وقد لا تزوجت ولا يمجك ويكتني شك تسمى متزوجت وكان يكتني بإيد بأبلع بي بكس بشر الحافي لليمجك وكان يكتني بأبي ناصر ويمكن أن يتزوج رجل ولا يكون له أبناء ويكون له قويا فعرضك السيدة عايشة تزوجت من النبي عليه الصلاة والسلام ولا بدون مجي فكانت أختاني بأمي عبد الله وابتنب بكل يتيجة ابن أختها اللي هو عبد الله وإحنا صوت فعجز نكون نعمل صوت عشان يترس ويتوش كتشويش <تصفيق> فورا اني كده سري على نفسي بقول ويكون كامل الخير فيه ان هو من انواع الاحترام والتشريف لذلك نقول ان ابن احمد لم يتكلم لم يذكر يحيى بن معين الا بكونتي يقول ابو زكريا ابو زكريا في نوع من التكثير والاحترام بايه بصحته تقول عليه الصلاه والسلام كان يهتم بايه بالقصص صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واما ان يتسمى الرجل باسمين يتيه ويجيه فقال اتسموا باسم ولا تهتنوا يكون يجيه والاختلاء بالقريه وحده محرم محمول على ايه تجمع بين الاسم والكن يعني يكون اسم محمد وكنيه ابو القاسم ينفعش لكن لو اسم محمد وحده ينفع ولا ينفعش ينفع. طيب لو كنيته ابو القاسم بس مش سامح منه ده صح لا يا صح مثلا صح, يا صح؟ <متحدث> لما قلت ولا انا كنت قلت ايه لا ما ولا تهتموا يعني هو <تكلمة> اللي كده على الحكومه بقى في سميه محمد وراهم القاسم يصرح اتفاقا طيب لو اختل بها القاسم وليس اسم محمد يبقى اسمه احمد او زيته او اي بيت تصح ولا لا تصح نعم تصح تصح وفي ايه الموضوع طب القاسم اللي كان صاحب كتاب الاعتقاد أبو القاصب ندف الله ابن صاحب تاريخ بنشر إمام الدنيا في الحديث وأكده لكن العراقية تعالونا غير ذلك لأن فيهم نسبة شعة جهيرة فمنون إذا له ابن محمد دائما يكنوه بأبو القاصب أبو الجاسم حتى الرياض وبنون القاص بالجين مرحبا؟ <تصفيق> هذا الحديث حديث معظيم أيها الأخوة الكرامة وفيه بيانة أن الدين النصيحة الدين النصيحة أي هذا الدين كله ينصب على النصيحة النصيحة المصيحة المعامة طبعاً لما الرسول قال النصيحة ومعيديني يفهمه من النصيحة فاضح لأن أحياناً يكون في كلمة لها معنى لغة مفهومة للغة بالأسان وهذه الكلمة السوء لها معنى شريفة أو يكون لها معنى وخي يختلف عن المعنى الشريفة أوضح بيساني زيبا كان ذلك في مرة من الوقت سأل الصحابة من المفرس المفرس معروف عرفاً ولغة إذلك فيه بل اسم الكفلاس في الفيط وضحك ويقول لك فلان أفلس أعلم أفلس ويعني يعني أنا عاش مسكين أو الفقيت وردك أجدون أنني مفلس الصحابة بالمعنى اللغة والعفلة لأنه مفلس وكين أنه إلا أبقى ما له ولا دينار والدينار والدينار العفلة اللغة لأنه إذا نرسل عليه السلام السلام الدينار والدرم الدينار أعلى وقدرناه الدينار الدينار شرق ونظم الدينار يعادل كم درم مئة درم الدينار تعادل مئة والدينار يكون ذهبها والدرم تكون ايه بفردة لذلك لمنقلوا دراحي معدودة تليلة على الدخولة ورحة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مستدركا عليه المفاهم من المعنى الورفي قال إذن الموفي سمت ممتي مانيك بصلاة وصياد وذكاء ويأتي من هذا ورحة جميلة هذا وسبب هذا وكذا إلى آخرين فهناك الكلمة موحدة ولكن معنى مختلفة فالرسول الله قال ادي لي النصيحة النصيحة اهنا النصيحة منين انصح وانصح منين من ذلك حسين على الخير يريدون أن يفهموا في المعنى الشرعي إلا الرسول يريد أن يقوله فالرسول قال كلمة جميعا واحدة ولكنهم أرادوا أن يستزيل يكون فيه تفصيل قلنا لمن يا رسول الله يعني أننا في النصيحة ويأتي لمن تخص هذه النصيحة النصيحة يعني أمر عظيم جدا النصيحة أمر عظيم جدا لذلك الأنبياء لم ينصحوا أكبرهم كانوا حيناً لا يرزونا إلى أدبائنا إذن يقول لكم إلى جهوني والماصفين لهم أفق إبني لهم ناصف مؤمنين هذا ناصف فالمصيحة مهمة جدا وهذا التناصف المحلوب بين إبراعي الحاكم والمحلوم بين الرجل وأبنائه بين المدير والزفير بين ال... السيد والعيات كل الناس لا يريد أن يكون فيه بينهم ونصح, ونصح. لزيد الأنمية هذا القمر تسمى في بعض الورينا برجل من هلالك التالي أتفضل بين النسيحة والتعيير وبين النسيحة ولكن التعيير غيره ولكن التعيير غيره أتنصح واحد والدعيير وتنصحه نسيحة برصولها ضابطة الشرعية فالصحابة أجابه مسيحة قالوا لمن يا رسول الله عاي تكون هذه المسيحة لمن قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم انتهى الحديث والحديث روايات الإمام المنصر رحمة الله عليه في صحيحه طيب نسأة سؤالها من الصحابة أقول لهم قال الرسول قد ينوى نصيحة لمن لكن لما قال لله ولكتابه والرسولي إلى أخي لم يسبب ما معنى لله ده بما هذا لم يسبب هذه المعقوات ثم أضموا المشكلة اه وفي الحديث الثاني أن الإنسان إذا تشكيل عليه ذهب يجب عليه أن يسأل يجب عليه سيئانه في الأمور الشرعية لفيها حلاله الحرام ويأخذ ربنا ويأخذ ربنا ويأخذ جنة ويأخذ نار يجب عليه أن يسأل هذا واجب شرعي الدين النصيحة قلنا لما هي رسول الله قال لله والكتابه والأسوين وإذنة المسؤولين وعمده فرما النصيحة ذكرت أن المتعلقين بهذه النصيحة خمسة النصيحة لله أولا والنصيحة لله عز وجل كيف تكون أدية بما أرجى الله عز وجل الله عز وجل العم. الوقوف عند حدود الله عز وجل دينه صحيح لله أن أنت تقيم العموذية لله عز وجل تأتمم الأمر وتنتهي عنه وتوقف عند حدود الله عز وجل ويأتن فيها الإيمان بالله عز وجل وبتأسناته وصفاته ورجويته ورلوهيته وكذلك إخواص الدين لله عز وجل قلنا يا تذكر من بال لله عز وجل مش المصيحة لله دي أنت لا أهلاً حيشة لله ان انت هتنصح وتقول كذا وكذا لا مش مكون النصيحة الشرعي في هذا الحديث هكذا وإن كان المعنى اللغة والعرفة من عندنا إن فنان بنصح في لغة شايفة بعمل خطأ فبينصح ومن تنميش لكن النصيحة هنا الشرعية بالله عز وجل هي متعلقة بالقيام بما أوجد الله عز وجل ويقف فيه كما ذكرنا الإيمان بالله عز وجل التوتيدي في اولويته و اولويته واسماه و صفاته الله كله قال ولي كتاب للكتاب له هو بالقران الكريم طبعا نصيحه القران الايمان به والعمل بما فيه والدعوه الىه والوقوف عند حدود هذا الكتاب العظيم وقراءته وتدبره ويتر في النصيحه فهم وتعليم الناس كل دخل كل هذا داخل في المسيحة لكتاب الله عز وجل واقامه حقوقه وحقوقه كما تعلم النصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام كيف تكون النصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام كيف امام الرسول الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام بايه تبعث لنا الرسول عليه الصلاه والسلام. هي يعطي الإيمان بالرسول ومحبتي واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم لأن نازحها يا هي مفتدر الشق الثاني من الشهادة الشراء الله إلا جميل لله التوحيد لله عز وجل بأركانه الشراء أن محمد الرسول لله التباع المطلق المحب للنبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله الرسول حسنا وإنه الطيروه كتدر فليحدى لكبيله وفالفون عن أمره أن تصيدهم بيتنا أن تصيدهم عذاب الأليم وكذلك من النصيحه لل في قياده جديد النصيحه لائمه المسلمين النصيحه لائمه الايه المسلمين ما معنى ائمه المسلمين كامل ها كامل المسلمين ايوه ائمه المسلمين هم محمولة الحكام. الحكام اللي محموله علاقه المسلمين لان هم كانوا لو جعلنا أئمة يهدون في أمرنا واضح؟ شكرا شكرا شكرا أئمة يهدون في أمرنا سواء كانوا الأئمة الدين أو يكونوا حركاني وإن الحياة يبغض عنه يقول المفروض يكون على عيني لأن البلانسة جنفحون ولو أطلقوا إلى الرسول رأينا يقول الأمر منهم فعينوه الذين يستمتونه منهم أخذ هذه الآياء أن الحاكم الجريء يكون على علم وأنه من طول الأمر وأولو الأمر يتكلمين الحكام والأولمان هنا أولو الأمر من غير تخصيص أي صنف من صنفين فيقول الأمر يتكلمين الحكام والأولمان والذي يستطرد لا يكون إلا علم بعينهم الذين استنتناه منه الاستنبار من خلال معرفة تاين موصول الفاق واللغة العربية تقدر تستمر الأحكام من خلال الآية أو الحديث واضح؟ طيب، المصيحة اللي أمت المسلمين يعني السنة وقع بالمعروف وكذلك يبطل في معرفة خضر الأولادات والردور إليهم في معرفة الموضوعين خد؟ خد؟ خدتك؟ خدتك؟ خدتك؟ خدتك؟ خدتك؟ خدتك؟ قوله لما اشكال دار الحاكمين كما ااا يرى النصيحه لامه المسلمين يذكر فيه الائمه كل التمر يعني العلماء والحكام ولو العلماء والحكام اتفقوا على كان فضل الشيء نافع سنتين اذا صلحا صلح الناس بصلاحهما الحكام والعلماء الحكام وهي العلماء كان أحمد بن حنبل فالفبايد بن عياد يقول لو أنه دعوة صالحة لباعاته بيهر الحاكم لأن الصباحية صباحة رعية صح الله كان بذل أحمد بن حنبل والفبايد بن عياد كان أخرانه الشيء السلام أحمد بن عياد رعي الله وإيه العلماء يكون الناس من خلال تعليمهم الكتاب والسماء تعبيد الخلق إلى الله جهاز وجل وعليهم التدديد وحمل الناس على التصوير المعين ماتت البلع وقامت أحكام الله على التصوير المعين مهمة جداً واضحة لذلك رب نانسى جل ذكر في سورة الحديث وكان يستلبط مهم العلماء جداً من المتلال في سورة الحديث يستلبط أن صراح الناس يكون بمفرود الحركان الذي يحكمه بالشرق ويقيمه بين الناس وبين العلماء لتجير مع بعض ثم نذكريه من التنزيل في التصقيه اليه تقوم كيف الى ذلك في سور الريق نحن نؤمن سيرته بالقران فابسنشاي ش لو قد وصلنا للزوال ببياناته واذا ليقوم الناس بالقسم واذل الحديدة فيه الحسن شديد ويقوي الناس ففي الكتاب وفي الحديد في الكتاب وفي ايه فشيء يستاهل انضباط الصدقات هذه جدا بيقول هذه فيها دلاله على ان الصلاح الناس تكون بوجود الامكان ولا لان العيال تخلونا الكتاب وتكونون الناس وحتى لما نقول الصيد يوصوه يعني ايه يصورون المواقف على ايدي الموجهين والسرهين والقاصي منها كذا والله طب طبعا اه الموضوع نعم حديث مو الحديد من مصير يؤدي الناس طبرا مو الحديد من مصير مو الحديد من مصير طيب لان مشيخ القصير يطلع مثل مزيف الازهر يعني مرتبات الروساء أمن الدولي اللي ما عنده حرام اللي هو مين مشيخ القصير طيب درجاء دعال ده, ده, ده. أحمد, احمد طيب طلع بالفعل المرتبات اتاور بالغاصر لجميع رؤساء أمن الدولي تمام معطى معقوله أدفت ولكن ده كده ده كده صار ادكس الجراي الولاد دلوقتي اصفي ثالث دلوقتي يعني البلازر الجلبي يقول ايه وليه ده امر من الخوف اداهه ايه احنا دلوقتي ما احتاجش يعني الفتره الى التريض الكلام اللي مكتوب في الجراي كتير لكن اللي هياخده بقى اعتقد ان العادات هو التحقيق كان يقع البالي فايه اللي بيحصلوا كتبت شكل ديننا ها بيفعل كده ايه بيعمل كده دي vi ser på trett جامع الازهر لان من عند الدوله دي اهو نقصت لمئات وسبعين المفروض الازهر والدلي اللي طالبوا بيه يكون جهه مؤسسه مستقله تماما لا تتبع قلاقه ولا تتبع دائين طويل ولا من انتخاب ولا تكون من تلال رئيس الازهر وقت يعني جاد الحق ما يغرقش حتى مات والشيخ الذي كان بعده الشيخ الطنطاوي ما يتربح حتى 20 تكون فيه تخطه تعيين الكفاءات تظهر وعال هذا الامر يكون في مراقبه مهمه بس ولا هو الطريقه ان دي طبعا كان يعني افتاء علماء مصر ان حرام وافتى سعودي رئيس سعوديه بعد يعني العلماء مصر افتى بعد ما افتى في, في هذا لا يجوز توحيد الاذان صاحبنا ده معروض عليه توحيد الاذان في القاهره فقال لسه الابره مفكر فيها يعني ما نافعوش ده كان لسه مفكر فيه لو عبدالله مش لن يجي تقبولها لأنه عليا جوز شرعا عندما تأذنه بالأصل بيع أن يكون أذانا حية ها أنت عنافت الحديث بلوقت حي في كل مسجد في كل واحد ينادي على أهل المكان يا نفسد أتسمع اللذاء قل معه ولكن ولو كانوا خيروا يسابقون إليه سيكتب وغيرها والله أرشي والله يسرعنا قد يوى الهيابة هو عليك هيحن الناس من الأجر والصلاب هذا حي طيب النصيحة لأهمية المسلمين بالسلام والقراء دعم بالمعروف ومعرفة قادر العلماء ورجوع إليهم في أمور الدين والدين, والدين. طيب وكذلك من نصيحة النصيحة لعموم المسلمين كيف تكون نصيحة لعموم المسلمين؟ إنها الديب على و... الخير ونعم شف أنا المعروف ونعم نعم فكرة. الأمر المعروف أنها المعروف محبة الخير إليهم الدعوة <تصفيق> واجهة الجدد والأمين حلال وحرام كافي الهدر عنهم الإحسان إليهم الدعوة لهم ببغير الغيب مشاكلة في الأمور الاجتماعية إذا كان فيه مهدم إذا كان فيه عيلة مهيد وهكذا الأمور كثيرة وهي عيلة موجودة بين المسلمين وفيه مودة ومحبة إن الذين أنواعون رسالي هدي لهم الرحمن قد نعم في المصاحة لأمة المسلمين من اللي هم حكاموا وإلى أهل الأجل كل مصاحبين نحن لهم بالمعرف لكن لا، انتا ضمن ما صح يدخلش من الموضوع لا يدخل في الموضوع وهذا أمر مهم أيضا في المور للسياسة الشرقية التي ضفل على الناس اللي هي النصيحة الحاكمة لا يتكلم تصدف أسئل المزارات لإثيان الأمر وكي من الأبواب للقائبة تكون للحاكمة إما والحملات بصورة مصورة وكانت تحدثوا صحيحين مع بعض يكون عادي من الغوزون أو جور أو مشكلة وكذا. ليه? لأن العلماء لهم على الحكام. مش صحيح. نحن نقول صراحي ناس بيكتنين. العلماء بس العلماء أعلى درجة من الحكام. لأن الحكام إنما يستشبون العلماء. واضح? والعلماء لا يتبهمون ولا يتحقون في الحرب. ولا يتحقون في نتيب لهم واضح المفروض كده. بسبب تقسير آهل العلم. حالاً بدأت وصل إلى موصلين لو كان هناك صريح يعني أعتقد كان ممكن أن توقفت فلازم نصيحة ويكون لها سنة السر إما واجح من دواج من العائلة من الحاكم وكانت ذلك الحسن الواصلي مع الهركاب وصفية السلوية مع أمين والأئي مقلوم كان ينصحون على الهركاب ليه؟ العلماء لهم يدع الهركاب أنا أحكي لكم أدخل رأيته بعيني من أحد الولايات الربانيين وهذا يعني الحق الشيخ المعظمين أحمد روحي باعب عليكم حضرت الله في المسجل الحرام بعد صلاة المغرق كان معدته في مجلس المسجل الحرام أنه القارق يصل المغرق كماما من المغرق الحرام يفرق يمت يفسد من الحصار السورة فكان معادة الشيخ إذا تقارق وصل المغرق ثم صلى الصنة وخطر الصلاة يقلس على كرسيه في المسجل الحرام في مكان ما ويبدأ يفسر فيما قرأه ويقارب في, في صفحة المجل واضح؟ فحضرنا المجلس وبعدين نذهب المجلس عند الآذين الأشياء عندما المجلس طلبة العلم بيكافوا حمالي الشيء لا عايز نسلم لا عايز نسأله لا عايز نقبر رأسه ومشاهد هذه الأشياء من الأمور فالناس مقبلين عديد بكثرة فأحد الشرطي أو كده ينجم جربة منحها المناسب لهم أخليكم وعيد عن الشيء نحن نتركوش عنه فنحن نتركوش وقالت فيها شدة فأحد في الأخوة في نفس النوقف اشتكل الشيف وهذا النوقف رأيتم فلما اشتكل الشيف الشيف على ذهب إلى الشغطين برد عميد أو عميد حاجة بياني فقال أنه الشيف المرسلين كان لديه وهذا يسمى سلافي على الجدة حقوقات النجاعة في نفسها فقال أنت من حقك أن تصدر ذلك للفرق العالم لأنها لا أجل عليك ولكنها أن لنا أيضا عليه يعني إحنا كعلماء المديدة على الفكار المستباقين وإنت المفروض إسمعوا الكلام بلأ ينرد العالم الحوالي فدي نصيحة بلأ لازم يكون في نصيحة دي أول سورة من سورة النصيحة واجنباتش إما الآجل أو من ينوب عن الآجل في المكان الأمر الثائم المجادة إن أنت تبعكوا واحد دي. دي بلغوا رسالتك واحد التاني مش شرط الكلام ولا ناقص زي مبلل الامر الثاني في ممكن رساله تكتبها له زي في رساله مشهوره جدا للامهات مصر ليها هير رشيد والرساله دي عليها بنص طريقه الرساله رجع على رابط مشطور وبلغك لان السياسه الشغائيه سيما في الفراغ اللي ولدت في الفتره الماضيه من سوده و ماشاء الله ذلك من المسائل الكثيره طرحت فتاوى جديده وكان فيه مسائل غائلة في مسائل غائبه حتى لما قلت نصا من بعض طلبات العلم من شايف ازاي اللغه والهواء وعوامل مهمله في مسائل مثل مثل التعارف ووجود دور للمسافه الخانم كما يعلم الناس بالحلال والحرام يعلمون العبادات والمعاملات ان توت تعلموا السياسه الشرعيه كل ما يتعمق بالراي من صور النص حول على الحاكم وإيه كون فروم في كون شفروم ومشاركتين عن ففي هذا الإطار في نسالة ستنزل تشاهد الله قريبا رسالة الإيمان من الإيمان وهي رسالة حقية جدا بيحسوا كنا براس للماء أن يفعلوا بها الضوان الماء حيث يكونوا عنده حساب المعسلوه يبعتونه رسالة يتصل ستفرح بحضر داك شو يا الجهاز المساجر. الجهاز المركز المحسابات مش عامينه عشان شوق تسادي في الدول ولو قول له انت ما شفت شفت الحسنة في السجمولان ليه ما بلمتش عنه قلهم حد كان فيكو يغرم يساوه اه شو اله حل عدلي عدلي حد كان يغرم يكلم معي بالعدلي هانا سكولت مابل لك والله يا خنا اجابتي عن هذا السؤال للاخرائف اجابتي عن السؤال يا خنا ومن قصد فيك احنا قلنا نفتح من الحاجم والمعين من الدولة هذا ليسا لخورة فمن الدولة ولكن الضعف البروينة دي مسألات عايز تطع المرأة تفهمينها لضعف البروينة دي لو عايز يتكلم عن كلامة اللي هو بيصيري محاس والكلام الصحيب هو كده أنا أقول لها ده ميساور سبيت رجل سهلا لنا سمين جميعاً وكالفيتها عزيزة أكثر من التعليقين كانوا عالم بيجي كده وعلقوا كده للصبوه ويفصلوا رأسه على جسمه ويستخوه أحياناً إنه قلت اللي بسلاحة ولا مات كيب مات كيب السبيل الحق يعني كلمة الحق عن بس آه بس الكلامة الحق عن السلطان جائد مش كثورة السوارات كل حاجة لها تقليل فإنوان رجل بيسا جميعاً محمد رحمة رباعدة يقول يألم آآ أنا أخ ده شيء ملي أي إنسان ممكن شاهد واحد طبيعي جبروت قدامه أم لدهولة هدخله السجن هيعزه هيفهدله بطبيعة الناس المشاريع هيخاف مش كلا؟ يعني آه.. فلما سيدنا موسى نفسه فلما رواحها تحتسم بأنها جاب ولا مقدراً ولا بيعط يا موسى أقبل ولا تخاف وبين فقال الناس بالإنما يحمد ديني أخذت السلطرة فقال إنما أحمد المشروعية ليه؟ لو صبحت حتى ماجه يعني لو صححت طبرة ده مش أتخاف مش أتخاف من ربنا كأنك في عسكر الموتى ولا تراحض بعض الشرطة فلا تخافون وخافوني صح؟ في علا لإدمان فما لا تفشي على أحكام وقد تكون هذه الأحكام قضح فالمواضيع خطيرة جديدة و... و... و... لماذا؟ هو مسؤول وكان يتبقى أن يقدم وإذا أن يقبلهم الشعية منه في حاجة يتنحى عن السلطة اللي كلها نازحة خلاص ده طبيعي جداً لكي يفعله ولو فعل هذا وغير وغير وغيره وغيره وغيره أمقلل قوت الشرم يعني إيه اللي خلى فرعون يستفحه لما سأقول لك فرعون من حاجة جيد. فرعات مش حاجة, حاجة. حاجة. لذلك بعض الكتاب والأبالين يقول لك إيه نحن مصنع فرعون سمي الصمت والفزدان وجده لا ينصح وبين وأولى الناس بالنصيحة بالعلماء ومش بطريقة فيها رجالة ولا بطريقة فيها اخليالات ولا بطريقة فيها خروب على الحاكم ولا جد لكن النصيحين موجودة ولو قمت النصيحة بيننا بالحركات ما وصلنا لها اي حاجة لكون بلا منها والمحبود انسان يعني عند الفتن يعرف الحقوق لأنه بس يعملهم فهي جدنا رئيس قبل الدولة طلعنا نفسه ونالى الواحد من, من الهم كان يقعدوا ما استعتني هو عنده هذل لو بسامحة تأجيبنا كورس ومكرافون متهدي الناس دي وفعلا جاب لكورس ومكرافون عشان يتباعي الناس عسان المركز فايس قمن اللاو كان نفسك بذير اللي كان هين اللي كان هين فالأه اللي هين مهيرة الأه اللي المركز فقا لما واحد من بتقول إيه كان معالهم من دخوة الاختناق دي راح آآ أدعي لهم الكورسور ومهدي الناس دي فقال جاب الكورس رحبني ايدي رحبني ايدي لو واحد يتعني يتكلم سوف مجد طيب الحديث كذلك فيه فائلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ من أهم فالأهم أعلى ثم هي ثم هي رسولي في كذلك الحديث فيه دلالة على أن الدين ليس فاصلا على الإبادات واننا شريك في كل الحياة في والمعاملات كذلك ده الحديث فيه دلاله على انزال كل احد من الناس منزلته ايه انزال كل احد منزلتها كذلك الحديث فيه تاكيد الكلام بالتكرار ل الاهتمام نعم هذا الحديث وناظه ان شاء الله يكون باذن الله هتجيره عليه او بيتم ذكر النهارده بس لكن الأعزاء في البيض حقا في كلام رأيناك لكن فرق لأن القانون أجازه لو أنجلوا بضرورة أو واحدة ما سيفر منهجش وما تضويش بقى يعني إيه قدرته قطر بالقدر يعني أنك عليك إن شاء الله منهجين في حدثش بفايل كان يعملون أن نورش بايت نايت من البياح ولكن رفشيت إن هو ليحزن أو يزعر من أنك الزائر أو حريب أو صحي وما نرزيش نزل كفتت حق يبين طبيل المايت المشروعي المشروعي في الظرنا نصف تقريباً برده يروز يعني إلا الظر فيها كرازي يعني لو معلت المدة تأمسيك المسلطة أو في الطريق أو فيه ما فعل الشركات يكون أول لكن لو محيش كبيراً مدرساعة أو مكانت بعيد ممكن تسلم عليهم التجارب في الشركة وحين لو أقولت لذلك فهم نعود <تصفيق> يعني من رب ما نعودش أصلا نسمع الرابع اللي قرى ربع ربعين ثلاثة ربع يعني في ضرر؟ لأن الله حسنا مسلا بها وهم يعني, يعني بتلقين مش ضرر يعني لا شرعي ولا شرعي يعني لا لا في ضرر من رؤى سوى يمنيت في السراء اللي ضافي حتى زادية الحضرات البنازة الطابعة أحكمل طاقتية طاقتية معنى على نفس الشرع اللي يجيزه الشرح نفعله مع شوية لازل يجيزه الشرح حتى لا نفعله فبالنصة لأنها يصبح هذا الرسول البعشاء بالنسبة لأنها يجب والحمل والفضل والصلاحية وإن شاء ذلك وإن أفع في برشة وإن حياتنا يشيئه من هذا في النفرة طبعا ليس فيه جدالة على مسألة فيه أرى أرى أرى أرى كان كانت سما صغيره بس نعم يعني مثلا مثل بجاي مثلا مسافر موجود وبعدي مثلا واحد بتاعه طياره واحد بتاعه فضاء كده يعني فهل حفظ ان هو بدون بدون اضطرابات كبيره بدون كده يعني والله يعني اول حاجه بقى في سوابق في طبيعه والأحكام الشرعية اللي احنا نرى عادة طبيعية إنها نوابط ليس بنا مضيئة ببصد أحبت ببصد طيب فأنا يعني أننا نتلالي نشانك إلا ببنى الضرورة فقط في إسرائيل قادم ببنى الضرورة أحبت ببصد هل الحديث أنه ماذا من الجمعة أو لايك؟ الجمعة صحيحة إنه مفيد أو إيه؟ يقليه يقلي من فضة الحديث صحيح أنه يؤمن قائم من فتنة البقر من مادة جمعة أوليدا في جمه ومادة جمعة أوليدا في جمهة يؤمن فتنة البقر ومادة فتنة البقر وفتنة البقر منها يعني سؤال البايتين مم دورة ونكيد مم ربطة ونكيد. ونكيد. ونكيد نعم فهي يؤمن منها وإذا كنت قمت بشكل أكثر نفس الاشتراك في الجميع من عزيز. عزيز. الإجابة ان بالنسبه ليا اصيانه للسياح حقتهم يعني حصلت حطت الكلمه مكان اديني النصيحه مرضه لان النصيحه كان معارضه قصدي كل شيء يعني الشيء الحقيقي يعني مش هتحكيها ولا اجمل ولا ادق ولا احسن عايز جمله اظن نصيحه لله بتختلف معناها غير النصيحه للرسول غير كده يعني ممكن دي نصيحه لله للرسول مثلا على الاتباع نصيحه دي نصيحه معانا مع الرسول دي التباع. فمع كل حاجه بتختلف معناها يعني يعني كده عشان ده شامل شامل شامل لفظ شامل اصلا عشان كده مع حتى الصحاره سالوا الشيخ زمان هو كان بيقول ليه هم ليه ممكن احنا نحط زي بصلاح يعني الحاجة بتتوضح معنا طبعا لو وقدين نصح حطا بس لو كلمة دي وصح ما دي وصح ما دي وصح ما دي وعن بقيته جميلة يا شافر وهم من مقصود مقصود أول لأخي هو إن كل كلمة المصحة إن هتطلق معنا يوضح يمشي معناه تماشي مع كله إنه اللي يوضح إنه اللي يتعاون نصح لو وعدها من دي وصح كذلك مضى معنا اي ادي النصيحه شيء النصيحه معناته قول كل الدين مسايه راس الدين كلهم ما هو النصيحه اللي يدينا النصيحه ان كان الذوق تساوي النصيحه ومسايه منها بالرسول وحقوق الوالدين وما شاء الله دائما هم الدين ان سيحليه الكثره دي النصيحه عشان تقلل استهلاك المياه ممكن نقدر نحط اكياس الميه في البيت يعني طب نشوف مثلا اننا نركب فلاتر لتوفير الميه الحكم الاجمالي لهذه الدوليه هو فيها مصادر سياسيه هو حكم قراره عن التشييد بهذا المبنى في حساب وجود يعني شيء فالصحيح ان المقراط البقران في المقراط لا تجوز بطبيعة قول الرسول في مرهات غيرية والدريك لا تجعب إفرأوا صورة البقران في بويدكم لا تجعبوا بيوتكاً لس في المقراط البقران فقيت أن المقراط ليست في الثلاوة البقران ولا تجوز السواع في المقراط الكثاني اذا الضروره واحد من ثلاث جهات من القبر كما صلب بسرعه من قبل التي كان مقول بالنسي قال بالبيعه ب قبره وذكر واحد المقبره والكبر عليها وصلى عليه الرسول صلى الله الدعاء هو الذي يثبت هذا الموقف ولا نذكر ان الرسول صلى حديث مشك حالي انه ورق حديث ضعيف جدا نضعف عدد الايمه وانا هحط في الاسامي لازم الاسامي <تصفيق> وكل موارد من أحيي السيارة ليست مزامة إنما المجد استغفره أشياء من المسيطة لأنه لا يوجد فضوة وكذلك الرسول كان ياده في الميز وكان يدازه في السيارة ينطي عليه السلام ويدواجه في القبلة وياده ولكن الجادة تعاملهم في البكتة في حقيقة الواحد صحيح شامل أنه مقرأ في القرآن ولكن الجادة تعاملهم في البكتة أيضا أنه أمر او حفة على وقت القدام عند الزهر المباركة ولو كانت خير مصابتون أيضاً لكن هذه ليست مستقساة أو يقدر تنجل من الحقيقة لأنه نعم تنجل في الشيء هو واضح لأنه من فجل أن تفرد تنجل من الراحة وأنه تساعدت واضح؟ قد جاء الله ليش أن يقدر أن يكون مكان الواقع حصي فهي لا لكن أسألت تلاوة القدام في البيت وإدلاوه الميت دي مسألة غير المسألة دي المسألة دي هي إطلاق سرارة تلاوة هذه المسألة تطلق عن قراءة برؤية المقابل وأنا أقول هنا مسألة مهمة ذكرها شيء من الشيطة المرسلين أنا أطبعي يقول آآآآ الفرق بين المسطبحات الأيامية والمسائل الأيامية من دخلق العلم فإنت المسألة مش عقا أعناتها يعني يكاد يكون كروسنا مرتبط اولا واحدا العلماء انها غير جائز بخلاف مساله اراء المؤتذبين الاخبار وذكر معكم بينا ربعي يا أسدنا هنا قطار قطو الله ياسين من المدينة مش ياسين وفراء تلك الأنهار مزيئة معكم بطبعة وسهل رواء بعض المعاصرين وشهر الشخص من البين على لكن ما يصبح سوراً معانو ولكن بريحة الدنيا الفضاء بالسورة شرطة فضاء بالسورة بلاي واضح فضاء بالسورة بسرطة رفقها مسلمين صوت كف كنت تسير فقط من الإنسان حديث المنصير طعيد طيفة ضرق للسرعة المفهولة ونحن نحن نتفهم لذلك أخي بعض المنصير ما أقول لكم كان هذا الحديث كامي عشان يراجع الناس في الرجل فكاني قال كل رسولة كذا ونقرأ سورة الحديث ده ونقرأ ال... كل رسولة